آية من سورة الرحمن وذكر آيات أخرى كثيرة في تنزيه الله تبارك وتعالى وفي نفي المثيل عنه مر في مطلع هذا الكتاب ذلك المبحث الذي يتعلق بالاسم والمسلم هو مما فاض فيه كثير من الناس ولم يكن ذلك مما يتكلم فيه أحد من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم ولكن لما جدت تلك الأمور تكلم العلماء واتسع الكلام فمسألة نسم عين المسمى أو غيره هذه من المسائل الحادثة التي لم يعرفها السلف الأوائل من الصحابة والتابعين ولم ينقل عنهم أنهم فاضوا فيه كما قال ابن جرير التبري رحمه الله قال ثم جدت في دهرنا هذا حماقات خاض فيها أهل الجهل والغباء ونوكى الأمة والرعاع يتعب تحصاؤها ويمل تعدادها يعني تلك الحماقات التي جدت وخاض فيها أهل الجهل والغباء قال فيها القول في اسم الشيء هو هو أم هو غيره وقال ابن جرير رحمه الله أما القول في الاسم هو المسمى أو هو غير المسمى فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع ولا قول إمام فيستمع فالخوض فيها شين والصمت عنها زين وحسب امرئ من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله عز وجل قل الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسن وقوله تعالى ولله الأسماء الحسن فادعوه به هذا كلام من جريب رحمه الله تعالى ويمكن أن ينسرح ذيله على كثير من الأمور التي تحدث مما لم يتكلم فيه السلف الأوائل وقال شيء الإسلام رحمه الله تعالى فصل في الاسم والمسمى هل هو هو؟ أو هو غيره أو لا يقال هو هو ولا يقال هو غيره أو هو له أو يفصل في ذلك فإن الناس قد تنزعوا في ذلك والنزاع اشتهر بعد الأئمة بعد أحمد وغيره والذي كان معروفا عند أئمة السنة أحمد وغيره الإنكار على الجهمية الذين يقولون اسماء الله مخلوق ويقولون الاسم غير المسمى وأسماء الله غيره وما كان غيره فهو مخلوق وهؤلاء هم الذين دمهم السلف وغلبوا فيهم القوم لأن اسماء الله من كلامه وكلام الله غير مخلوق بل هو المتكلم به وهو المسمي لنفسه بما فيه من الأسماء سبحانه والجهمية يقولون كلامه مخلوق وأسماؤه مخلوق وهو نفسه لم يتكلم بكلام يقوم بذاته ولا سمى نفسه باسم هو المتكلم به وهو المسمي لنفسه بما فيه من الأسماء والجميع يقولون كلامه مخلوق وأسماؤه مخلوق وهو نفسه لم يتكلم بكلام يقوم بذاته ولا سمى نفسه باسم هو المتكلم به بل يقولون إنه تكلم به وسمى نفسه بهذه الأسماء بمعنى أنه خلقها في غير لا بمعنى أنه نفسه تكلم بهذا الكلام ولا قام به، فالقول في أسمائه هو نوع من القول في كلامه تبارك وتعالى. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأما الذين يقولون إن الاسم للمسمى، فما يقوله أهل السنة، فهؤلاء يوافق الكتاب والسنة والمعقول. الاسم للمسمى. لأن الناس تنزعوا، وكان ذلك بعد عهد السلف الأوائم وبعد عهد الأئمة. أحمد وغيره كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تنازع الناس في الاسم والمسم هل هو هو أو هو غيره أو لا يقال هو هو ولا يقال هو غيره أو هو لا أو يفصل في ذلك فهذه الأمور التي جدت لم تكن على عهد السلف الأوائل وذلك كما ترى له خبي من أجل أن يقول أن الله تبارك وتعالى لم يتكلم بكلام وأن كلام الله تبارك وتعالى القرآن مخلوق هم يريدون أن يصلوا إلى ذلك والذين يقولون إن الاسم للمسمى الاسم للمسمى كما يقوله أهل السنة فهؤلاء يوافق الكتاب والسنة والمعقول قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فالاسم للمسمى ولله الأسماء الحسنى وقال تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى فالاسم للمسمى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إِنَّ لله تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسم فَنِسْمُ لِلْمُسَمَّ وقال رحمه الله تعالى والله تعالى قد أمر بتسبيح اسمه وأمر بالتسبيح باسمه كما أمر بدعائه بأسمائه الحسن فيدعى بأسمائه الحسن ويسبح اسمه وتسبيح اسمه هو تسبيح له إذ المقصود بالاسم المسمى كما أن دعاء الاسم هو دعاء المسمى قال تعالى الله او الرحمن ايما تدعو فله الاسماء الحسنى فلا يقال انك تدعو لاسم فاذا كان الاسم مخلوق فتكون داعيا غير الله يقول الله تبارك وتعالى فادعوا الله او الرحمن ايما تدعو فله الاسماء الحسنى والله تعالى أمر بذكره تارا وبذكر اسمه تارا كما أمر بتسميحه يطاره وتسميح اسم يطاره فقالت تعالى اذكر الله ذكرا كثيرا واذكر ربك في نفسك وهذا كثير وقالت تعالى واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك اذكر الله ذكرا كثيرا واذكر ربك ربك واذكر ربك في نفسك وقالت تعالى واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا كما قال وكل مما ذكر اسم الله عليه وكل مما ذكر رسول الله عليه ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فكونوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه لكن هنا يقال بسم الله كما في البسمله بسم الله الرحمن الرحيم فيذكر نفس الاسم الذي هو ألف سين ميم وأما في قوله واذكر اسم ربك فيقال سبحان الله والحق لله ولا إله إلا الله وهذا أيضا يمين فساد قول من جعل الاسم هو المسم وقوله في الذبيحة فكلوا مما ذكر اسم الله عليه فقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق وقوله بسم الله مدريها ومرساها فقوله اقرأ بسم ربك وقراءة بسم الله في أول السور وقد عظم على الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة الكلام في لسم والمسلم وقال هذا كلام محدث ما هذا هذا لم يتكلم به الأصحاب ولا تكلم به التابعون هذا لم يتكلم به الأوائل من سلف هذه الأمة ما هذا عظم عليه آلاء جدا رحمه الله تعالى وقال هذا كلام محدث ولا يقول إن الاسم غير المسمى ولا هو هو ولكن يقول إن الاسم للمسمى اتماعا لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه به ولأنها عنده أعلام المسميات فلذلك قال هي له وكذلك كان يقول إن الصفات الباري تعالى لا هي هو ولا غيره وإنما هي صفات لمنصوف مجموع ذكرها مع المذكور هي إلهيته سبحانه فهو سبحانه واحد بالصفات وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فإن قيل فالاسم عندكم هو المسمى أو غيره قيل طالما غلط الناس في ذلك وجهلوا الصواد فيه فالاسم يراد به المسمى تارة ويراد به اللفظ الدال على المسمى تارة أخرى فإذا قلت قال الله كدا استوى الله على عرشه سمع الله ورأى وقلق فهذا المراد به المسمى نفسه وإذا قلت الله اسم عربي والرحمن اسم عربي والرحمن وزنه فعلان وهو مشتق من الرحمة ونحن ذلك فاسمها هنا للمسمى الاسم هنا للمسمى ولا يقال غيره لما في لفظ الغير من الإجمال وطالما أضل الإجمال أطواما فإن أريد بالمغايرة يعني إذا قيل الاسم غير المسمى أن اللفظ غير المعنى في حق وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه اسما وحينئذ يقال الأسماء في القرآن مخلوقة إذن إذن فالقرآن مخلوق هذا ما يريدون أن يتوصلوا إليه هذه المعارك التي تدور على هذا النحو بهذه الصورة النجاة فيها بالأخذ بمذهب السلام رحمة الله عليه أن تلزم غرز النبي صلى الله عليه وسلم وغرز الأصحاب رضوان الله عليه ومن سار على نهجهم ففيه النجاة وأما هذه المضائق ربما لبس عليك فيها شيء وأنت لا تدري الاسم هو المسمى أو هو غيره أو لا يقال هو هو ولا يقال هو غيره أمونانك تفصيل إلى غير ذلك من هذه المضائق العقلية التي إنما جعلها في دين الله تبارك وتعالى من لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة فأثاروها واضطر الأئمة للإجابة عن تلك الأسئلة التي دارت على هذا النحو وكان ما كان فيقول العلامة ابن الخيم رحمه الله تعالى إن أريد بالمغايرة أن اللغضة غير المعنى فحق يريد أن الله سبحانه كان على اسم له حتى خلق لنفسه اسما أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم ووضعهم فهذا من أعظم الضلال والإلحان. لا لباس بالتذكير بهذا المبحث فهو مبحث من المباحث التي على طالب العلم أن يحذقها وأن يتعلمها حتى لا تزل له قدم إن شاء الله تعالى إثبات الاسم لله تبارك وتعالى ذكر شايف الإسلام رحمه الله آية في إثبات الاسم لله تعالى وذكر آيات أخرى كثيرة في تنزيه الله تعالى ونفي المكيل عنه دلت قدرته آية إثبات الاسم تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام البركة في اللغة النماء والزياد وتكون أيضا في اللغة بمعنى الاستقرار ومنه البركة لاستقرار الماء فيها فإنما سميت البركة بركة لاستقرار الماء فيها فالنماء والزيادة التبريك برك عليه يعني دعا بالبركة فيه تحل فيه ومعنى تبارك اسم ربك عظم أو على وارتفع شأن تبارك قال العلماء معناها تعالى وتعاظم إن وصف بها الله تبارك وتعالى فتبارك الله, فتبارك الله هنا تبارك اسمه ربك ذي الجلال والإكرام وفي المؤمنون فتبارك الله أحسن الخالقين فإن وصف بها الله تبارك وتعالى فمعناها تعالى وتعاظم وإن وصف بها اسم الله كان معناها أن البركة تكون باسم الله تبارك اسم ربك للجلال والإكرام أي أن اسم الله إذا صاحب شيئا صارت فيه البركة ولهذا جاء في الحديث قال الشيف رحمه الله كل أمر ذيبال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أكثر هذا الحديث روية بألفاظ متعددة وقال بعض أهل العلم إنه بمجموع رواياته حسن أو صحيح لغيره وصحها غير واحد من الأئمة وعله آخر تنظر في ذلك كلام الشيخ شاكر رحمه الله في تعليقه على المسند والحق أن الحديث حديث ضعيف كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أقطع وفي رواية أجذم ورواية أجزم ضعيفة جدا وفي رواية أجزم لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أجزم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله على الحكاية بالحمد لله فهو أقطع وهذا ضعيف أيضا فهنا ذكر الحمد كل أمر ديبال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع وأقطع وأبتر وأجدم أي ناقص البركة ومقطوعها والحديث ضعيف قال الشيخ رحمه الله تعالى إن التسمية تفيد حل الشيء الذي يحرم بدونها فإنه إذا سمى الله ذكر اسم الله على الذبيحة صارت حلال وإذا لم يسمي صارت حراما وميتا وهناك فرق بين حلال الطيب الطاهر والميتة النجسة الخبيثة ومعلوم أن ذلك إنما يكون ببركة اسم الله تبارك وتعالى يذكر اسمه على الذبيحة إذا ذكر اسم الله تبارك وتعالى على الذبيحة صارت حلالاً وإذا لم يسمي اسم الله تبارك وتعالى على الذبيحة ولم يذبح بسم الله صارت حراماً وميتاً فببركة ذكر اسم الله تبارك وتعالى صارت حلالاً إذا سمى الإنسان على طهارة الحدث، صح، وإذا لم لم تصح على أحد القولين وهو القول الذي صار عليه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى لا وضوء لمن لم يأتر اسم الله عليه فقال بالوضوء، فإذا سمى الإنسان على طهارة الحدث صح، وإذا لم يسمي لم تصح على أحد القولين وإذا سمى الإنسان على طعامه لم يأكل معه الشيطان وحينئذ فانسلوا البركة وإن لم يسم أكل معه الشيطان فبحقت البركة وإذا سمى الإنسان على جماعه وقال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما غزقتنا كما في الحديث المتفق على صحته من رواية ابن عباس رضي الله عنهما ثم قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا وهذه بركة وإن لم يفعل فالولد عرضة لضرر الشيطان وهذا محق للبركة وعليه يقول الشيخ الشارح رحمه الله تعالى فنقول إن فتباركة هنا ليست بمعنى تعالى وطعاقه بل يتعين أن يكون معناها حلت البركة باسم الله أي أن اسمه سبب للبركة إذا صحب شيئا البركة نوعان بركة هي فعله سبحانه والفعل منه باركة ويتعدى بنفسه طارة وبأداة على أي بحرف الجر على ثارة وبأداة في ثارة الأخرى والمفعول منها مبارك وهو ما جعل كذلك فكان مباركا كما يجعله الله تبارك وتعالى والنوع الثاني من نوع البركة بركة هي صفته فبركة هي فعله وبركة هي صفته البركة التي هي تضاف إليها إضافة الرحمة والعزة والفعل منها تبارك ولهذا لا يقال لغيره كذلك ولا يصلح إلا له عز وجل فهو سبحانه وتعالى تبارك وعبده ورسوله المبارك كما قال المسيح عليه السلام وجعلني مباركا فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك وأما صفته تعالى فمختصة به كما أطلقها على نفسه بقوله تبارك وتعالى تبارك الله رب العالمين فالبركة نوعان بركة هي فعله سبحانه والفعل منها باركة يتعدى بنفسه تارة وبالحرف تارة أخرى والنوع الثاني بركة هي صفته لا تقال إلا له فلا يقال تبارك إلا لله رب العالمين وهي وهذه صفته فقوله تبارك وتعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام لا يقال هنا تبارك بمعنى تعالى وتعاظم بل يتعين أن يكون معنا حلت البركة بسم الله لأنها تأتي أحيانا وصفا لله تبارك وتعالى فتكون بمعنى تعالى وتعاظم تبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين وتكون أحيانا وصفا للإسم كما في قوله تعالى فتبارك اسم ربك تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام هنا للإسم وليست لله تبارك تعالى فلا تكون بمعنى تعالى وتعاف بل يتعين أن يكون معناه حلت الباركة باسم الله أي أن اسمه سبب للباركة إذا صحب شيئا وقوله تعالى ذي الجلال والإكرام ذي بمعنى صاحب هي صفة لرب لا لاسم لو كانت صفة لسم لكانت ذو كما هو معلوم ولكن هنا هي على هذا النحو فتكون صفة للمففوض تبارك اسم ربك ذي الجلال ربك ذي الجلال والإكرام هذه هنا بمعنى صاحب صفة لرب لا للسم يعني لو كانت صفة للسم لكانت مرفوعة تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الجلال العظمة الإكرام التكريم وقد مر أنها صالحة لأمرين صالحة لأن تكون إكراما من الله تبارك وتعالى لمن أطاعه وأن تكون ممن أطاعه له تبارك و تعالى أن إذا عللت قاعات وكف عن المعصيات إنه يكون مكرما لربه تبارك و ذو الجلال سبحانه و ذو الإكرام تبارك و ذو العظم صاحب العظم ذو الإكرام بمعنى التكريم صالح لأن يكون الإكرام من الله لمن أطاعه وصالح صالح لأن يكون ممن أطاعه له تبارك و ذو الجلال والإكرام الجلال عظمته في نفسه الإكرام عظمته في قلوب المؤمنين فيكرمونه ويكرمه أنها صالحة للأمرين الإكرام صالحة للأمرين يكرمونه بطاعتهم له جل وعلا وبكفهم عن معاصي. ويكرمهم ويكرم من أطاع ذو الجلال سبحانه وتعالى صاحب الجلال والعظمة ذو الإكرام صاحب الإكرام لمن أطاعه ويكرمه من أطاعه تبارك وتعالى بالكف عن المعاصي، فهذا ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في إثبات نسم لله تبارك وتعالى وما تعلق بذلك من مبحث الاسم والمسم ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى آيات الصفات المنفية في تنزيه رب البرية ونفي المثل عنه وكل ما مر مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى إنما كان من الصفات المثبتة والآن يذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى آيات الصفات المنفية في تنزيه رب البرية وفي نفي المثل عنه والآية الأولى مما سرده الشيخ رحمه الله تعالى من الآيات التي تدل على الصفات المنفية عن ربنا تبارك وتعالى هي قوله تعالى فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سمية فاعبده افرده بالعبادة وحده ولا تعبد معه غيره والعبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطل فتنتظم كل أمور الحياة ظاهرة وباطلة فاعبده واستبر اثبت على عبادته ولازمها وصدر على مشاقها وسطبر لعبادته هل تعلم له سمية الاستفهام للإنكار هذا استفهام استنكاري الغرض البلاغي منه النفي كما هو معلوم هل تعلم له سمية ومعلوم أن الله تبارك تعالى لا مثل له ولا نظير سبحانه وتعالى فأمر الله رب العالمين بالعبادة وأمر بالإصطبار عليها لأن الله تبارك وتعالى لا مثل له ولا نظير ولا ند حتى يشاركه في العبادة إذا ينبغي أن يفرد بالعبادة وحده وأن يعاني الإنسان ما يعاني من المشاق من أجل أن يأتي بالعبادة على وجهها لربه جل وعلا لأنه وحده المستحق للعبادة ولا أحد يستحق العبادة دونه فقال تعالى هل تعلم له سميا بعد أن أمر بالعبادة والاستبار عليه فاعبده واصقبر لعبادته هل تعلم له سميا حتى يتوجه إليه أحد بأي لون من ألوان العبادة الظاهرة أو الباطنة وحتى يشاركه ذلك في العبادة هل تعلم له سميا أي نظيرا استحق مثل اسمه ويقال مساميا يساميه فهما قولان ساميا أي نظيرا استحق مثل اسمه أو مساميا يساميه وهذا معنى ما يروع عن ابن عباس رضي الله عنهما هل تعلمونه ساميا مثلا أو شبيها فشرع الشيخ رحمه الله تعالى شيخ الإسلام في ذكر الآيات التي فيها الصفات السلبية أي الصفات المنفية عن رب البرية جل وعلا فشرع رحمه الله في ذكر الصفات السلبي يعني صفات النف وقد مر أن الصفات ثبوتية وسلبية أي منفية صفات رب تبارك وتعالى ثبوتية وسلبية أي منفية لأن الكمال لا يتحقق إلا بالإثبات والنفي. وقد أرسل الله رب العالمين المرسلين وطريق المرسلين هو إثبات صفات ربنا تبارك وتعالى ونفي ما لا يليق عنه فإنما جاء المرسلون بالإثبات والنفي معه كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى ذلك في مطالع التدمرين في مطالع الرسالة التدمرين وأن ربنا تبارك وتعالى أرسل المرسلين بهذه الطريقة بالإثبات والنفي معه، فالكمال لا يتحقق إلا بالإثبات والنفي، بالإثبات الكمالات ونفي النقائص والعيوب. فقوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته، الفاء في قوله تعالى فاعبده مفرعة على ما سبق. هو قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده، فهذه الفاء مفرعة على ما سبق. ذكر الله رب العالمين الربوبية رب السماوات والأرض وما بينهما وفر على ذلك وجوب عبادته تبارك وتعالى لأنه تبارك وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما وإذا ما دام ذلك كذلك فعليك أن تعبده أحدا وأن تستبر على عبادته جل وعلا فالفاء مفرعة على ما سبق رب السماوات والأرض وما بينهما وفر على ذلك وجوب العباد لأن كل من أقر بالربوبية نزمه الإقرار بالعبودية والألوهية لرب البرية جل وعلا وإلا صار متناقضا فقوله تعالى تعبد فذلا له محبة وتعظيمة العبادة يراد بها المتعبد به أحيانا ويراد بها التعبد الذي هو فعل العبد أحيانا على حسب السياق يراد بها المتعبد به العبادة ما يتعبد به لله تبارك وتعالى المعبود الأسنى ويراد بها أحيانا التعبد الذي هو فعل العبد فعبادته فعله أحيانا وأحيانا عبادته ما يتعبد به لربه جل وعلا أحيانا الأخر. وقوله تعالى واصبر اصبر أصلها في اللغة استبر بالتاء فأبدلت التاء وطاء لعلة صرفي الصبر هو حبس النفس على ما تكر وكلمة اصبر أبلغ من اصبر لأنها تدل على معاناة فالمعنى اصبر وإن شق عليك ذلك وإن وجدت المعاناة في الصبر واثبت ثباتا قرين لقرينه في الختام أنها كأنها للمشاركة كما هو معلوم من المصابرة، المصابرة لا تكون إلا من اثنين، كما هو معلوم، من أفعال المشاركة كالمقاتلة والمحاربة، فهؤلاء كأنك تلقى قرينا، فتؤمر بأن تثبت له ثبات القرين لقرينه في القتال وألا تولي الأذبال، ثبت ثبات القرين لقرينه في القتال، واصبر لعبادته. لعبادته قالوا اللام بمعنى على يعني واصبر على عبادته كما قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصبر عليها وقيل بل اللام على أصله أي اصبر لها يعني اصبر لها يعني كن مقابلا لها بالصبر كما يقابل القرين قرينه في ميدان الختام وقوله تعالى هل تعلم له سميا الاستفهام للنك معلوم كما مر ذكر ذلك كثيرا في هذه القاعدة إذا كان الاستفهام بمعنى النف كان مشربا معنى التحدي هل تعلم له سميا فهذا مشرب كما ترى معنى التحدي فإذا كان الاستفهام بمعنى النف يعني إذا كان الغرض البلاغي من الاستفهام هو النف كما هو معنى هل تعلم له سميا يعني ليس له سميا فالمراد هنا مع هذا الاستنكار هو النف وإذا كان ذلك كذلك فإنه يكون مشرباً معنى التحرد يعني إن كنت صادقاً فأخبرنا هل تعلم له سمية؟ السمية الشبيه والنظير وهو المسامي أيضاً فهما قولان في الآلة هل تعلم له مسامياً أو نظيراً فجمعهما الشيخ رحمه الله هل تعلم له مسامياً أو مثلاً كف نظيراً يستحق مثل أسمة؟ والجواب لا فإذا كان ذلك فالجواب أن تعبده وحداً وأن تصرف إليه ألوان العبادة ظاهرا وباطلا في الآية من الصفات قوله تعالى هل تعلم له وهي من الصفات السلبي ما الذي تتضمنه من صفات الكمال لأن القاعدة كما هو معلوم في النفي الذي يوصف به الرب جل وعلا هو إثبات كمال الضد فليس الغرض محض النفي وإنما الغرض مما هو منفي عن الله تبارك وتعالى من صفات النقص إثبات كمال أضد كما مر ذكر ذلك كثير فما الذي تتضمنه هذه الصفة السلبية المنفيه؟ هل تعلم له ما الذي تتضمنه من صفات الكمال الصفات السلبية لا بد أن تتضمن ثبوت. فما هو الثبوت الذي تضمنه النفي هنا الجواب الكمال المطلع فيكون المعنى هل تعلم له فتقول لا أعلم له سمية لماذا؟ لثبوت كماله المطلق فليس له سمية ليس له نظير وليس له مسام يساميه ويسامته سبحانه لا يساميه أحد فإذا هذا النفل لإثبات كمال الضد فلما كان الجواب بالنفل هل تعلم له سمية؟ فقل لا لا أعلم له سمية لماذا؟ لثبوت كماله تبارك وتعالى فليس له ضد ليس له مسامم وليس له نظير سبحانه وتعالى والآية الثانية مما ذكره شيخ الإسلام في الصفات الممتدة ولم يكن له كف والآخر هذه قد مر ذكرها في ذكر الصفات المثبته قل هو الله أحد الله الصمد ففيها صفات مثبته في سورة الإخلاص لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الكفء في لغة العرب النظير يعني ليس له نظير ولا مثيل ولا شريك من خلقه تبارك وتعالى ولم يكن له كفوا أحد ليس يكافئه أحد وكفواً نكرة في سياق النفس والناكرة إذا وقعت في سياق النفس تفيد العموم وهنا إفادة للعموم ولم يكن له كفوا أحد وكفوا فيها ثلاث قراءات كفوا وكفءاً وكفؤاً فهي بالهمزة ساكنة الفاء ومضمومتها وبالواو مضمومة الفاء لا غير قال الشيخ رحمه الله لهذا نعرف خطأ الذين يقرؤون بتسكين الفاء مع الواو كفوا فهذا خطأ وفيها القراءات التي مر هذه الآية فيها نفي الكفئ أي النظير والمذق والشريك من الخلق عن الله عز وجل وذلك لكمال صفاته فلا أحد يكافئه لا في علمه ولا في سمعه ولا في بصره ولا في قدرته ولا في عزته ولا في حكمته ولا في غير ذلك من صفاته كما لا يماثله في ذاته تبارك وتعالى إذا هذه الصفة ممفي. فهي من الصفات السلبي لماذا وصف الله تبارك وتعالى بها لثبوت كمال ضدها المدى نفيت عن الله تبارك وتعالى لثبوت كمال الضد فلكماله جل وعلا في صفاته وفي ذاته لا أحد يكافر فإذا ولم يكن له كفو الأحد وكذلك قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الند المثل والشبيه والنظير فلا تتخذوا لله أنفالا ولا ظراء تعبدونهم معه وتساوي لهم معه في الحب والتعظيم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون هذه جملة حالية فجملة وأنتم تعلمون وأنتم تعلمون فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون هذه جملة حالية فجملة وأنتم تعلمون حال من ألواف تجعلوا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه ربكم وخالقكم خالق كل شيء لا ندلة يشاركه في الخلق فاتركوا عبادتها وأفردوه بالعبادة واحدة وهذا مفرع فلا تجعلوا لله أنبادا وأنتم تعلمون هذه الفاء المفرعة أيضا على ما مر ذكره كما مر ذكر ذلك وهذا مفرع على قوله تعالى يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض ثراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فهي مفرعة على ما مر ذكره كل هذا من توحيد الربوبية الذي ذكره الله رب العالمين يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم فاتقوه الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من التمرات رزقا لكم كل هذا من توحيد الربوضية ثم ذكر وجوب الأقضي بتوحيد الألوهية فقالت تعالى فلا تجعلوا لله أندادا يعني في الألوهية لأن أولئك القوم المخاطبين لم يجعلوا لله تبارك تعالى أندادا في الربوضية إذن فلا تجعلوا لله أندادا في الألوهين كما أنكم تقرون أنه ليس له أنداد في الربودية فما دمتم أقررتم بذلك فلا تجعلوا لله أندادا في الألوهين وقوله تعالى أندادا جمع ند وند الشيء ما كان منادا أي مكافئا له ومشابها وما زال الناس يقولون هذا ند لهذا أي مقابل له ومكاتؤ له وقوله تعالى وأنتم تعلمون جملة حالية صاحب الحال الواو في قوله تعالى لا تجعلوا والمفعول محذوف يعني وأنتم تعلمون تعلمون ماذا أين المفعول وأنتم تعلمون أنه لا ند له فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون تعلمون ماذا أين المفعول المعلوم؟ المفعول محذوف وهو تقديراً وأنتم تعلمون أنه لا ند له فأنتم تعلمون حقيقة أنه لا ند له فلا تجعلوا لله أنداد وأنتم تعلمون أنه لا ند له فالجملة الحالية هنا صفة كاشفة الصفة الكاشفة تكون كالتعليم للحكم، وسيأتي معنى هذا وهي مهمة جدا في معرفتها أن تعرف أنها صفة كاشفة أن الأمر يلتبس أحيانا على من لا يعلمها هذه صفة كاشفة صفة كاشفة تكون كالتعليل للحكر فكأنه قال لا تجعلوا لله أندادا لأنكم تعلمون أنه لا ند له فإذا كنتم تعلمون ذلك فكيف تجعلونه فتخالفون علمكم أنتم تعلمون أنه لا ند له وما دام ذلك كذلك وما دمتم تعلمون أنه لا ند له وإذا كنتم تعلمون ذلك فلا تخالفوا علمكم لأنه قد يعترض عليك من يعترض يقول وأنتم تعلمون فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون يعني هل يجوز لهم أن يجعلوا لله أندادا إذا كانوا لا يعلمون وسيأتي ذكر ذلك كثيرا تقول هذه صفة كاشفة ففهم والصفة الكاشفة تكون كالتعليل للحكمة هناك حكم وتأتي الصفة قد تعليل للحكم فلا تجعلوا لله أنداد وأنتم تعلمون أنه لا ند لها وما دمتم تعلمون ذلك فلا تخالفوا علمكم هذه أيضا سلبية كما ترى فلا تجعلوا لله أنداد لماذا لا يجعلوا لله نب لثبوت كمال الضب وهو أن الله تبارك وتعالى كامل في صفاته كما هو كامل في ذاته كما هو كامل في أفعاله واذا فينفع عنه الند لأنه سبحانه وتعالى له كمال الصفات وكمال الذات وكمال الأفعال سبحانه وتعالى الآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله بعده يقوله قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله ومن الناس مع قيام الأدلة القاطعة على وحدانية الله تبارك وتعالى فإنه وجد في الناس من يتخذ مع الله تبارك وتعالى ندا يعبده من الأصنام العاكسة ومن الناس ومن هنا قبعيضية ومن الناس من يتخذ من دون الله يحب له كحب الله فيشركون في توحيد المحبة هم كما سياتي ذكر ذلك إنما يشركون في توحيد المحبة يعني يتخذون من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله فيساوون في المحبة بين محبة الأنداد ومحبة رب العباد سبحانه وتعالى والمحبة خمسة أقسام الأول محبة الله محبة الله لا تكفي وحدها للنجاة من النار والفوز بالجنة فإن المشركين يحبون الله والدليل قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله إذن هم يحبون الله لم ينفع عنهم محبتهم لربه وإنما أثبت لهم محبة لله وإنما جاء شركهم في أنهم يحبون الأنداد كمحبتهم لله فلم ينفع عنهم محبة الله فمحبة الله وحدها لا تكفي للنجاة من النار ولا تكفي للفوز بالجنة لأن المشركين أحبون الله كما أثبتت هذه الآية ذات الثاني من أقسام المحبة محبة ما يحبه الله محبة ما يحبه الله تبارك وتعالى هذه المحبة هي التي تدخل في الإسلام وتخرج من الكفر وأحب الناس إلى الله أقومهم بهذه المحب أن يحب ما يحبه الله الثالث من أقسام المحبة محبة في الله ولله وهي فرض كمحبة أولياء الله وبغض أعداء الله وهي من مكمنات محبة الله تبارك وتعالى ومن لوازمها. فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروه، فأن تحب محبوب المحبوب وأن تبغض مبغوض المحبوب هذا من تمام محبتك للمحبوب ولا يمكن أن تستقيم المحبة على قانونها، والمحب يحب مضغوض محبوبه ويبغض محبوب محبوب لا يمكن أن يستقيم ذلك في عقل فالمحبة التامة مستلجمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروه وولايته وعداوته ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداء، فإن صافى أعداء الله فهو كاذب في دعوه. ومن المعلوم أيضاً أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يحب أولياء الله. والرابع من أقسام المحبة المحبة مع الله وهي المحبة الشركية وهي المستلزم للخوف والتعظيم والإجلاع، فهذه لا تصلح إلا لله. ومتى أحب بها غير الله فقد أشرك الشرك الأكبر إذا أحب مع الله محبة شركية مستلزمة للخوف والتعظيم والإجلال فهذا شرك أكبر وأما الخامس من أقسام المحبة فالمحبة طبعية التي دعالها الله رب العالمين في العبد طبعا وهي ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه فمحبة المال والولد والزوجة ونحو ذلك فهذه لا تذم إلا إذا شغلت وألهت عن طاعة الله رب العالمين فلا تذم لذاتها وإنما هي مذبومة لآثارها فإن ألهت عن محبة الله تبارك وتعالى وطاعته فإنها تكون مذبومة حينئذ وكذلك إذا شغلت عن طاعة الله تبارك وتعالى ومن الناس من طبعيضي والميزان لمن الطبعيضية أن يحل محلها بعض يعني إن استطعت أن تنزعها من السياق وتجعل مكانها ما دلت عليه وهو كلمك بعض فاستقام لك السياق فمنها هنا طبعيضية فالميزانها هنا للطبعيضية أن يحل محلها بعض ومن الناس يعني وبعض الناس يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله من يتخذ من دون الله أندادا يتخذهم أندادا يعني في المحبة أندادا في المحبة لا يسجد لهم ولا يرتع لهم وإنما يحبهم محبة شركية فإذعل محبة الأنداد كمحبة الله رب العالمين فهذا هو الذي أدى بهم إلى هذا الكفران ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يتخذهم أندادا في المحبة كما فسره بقول يحب لهم كحب الله ويجوز أن تقول إن المراد بالأنداد ما هو أعم من المحب يعني أندادا يعبدونهم كما يعبدون الله وينذرون لهم كما ينذرون لله لأنهم يحب لهم كحب الله فلما كانت المحبة عندهم على هذا النحو مما لا يجوز أدت إلى هذه الآثار فعبدوهم كما يعبدون الله ونذروا لهم كما ينذرون لله تبارك وتعالى وكل ذلك لأنهم يحبونهم لهم كحب الله يحبون هذه الأنداد كحب الله عز وجل وهذا إشراق في المحبة بحيث تجعل غير الله تبارك وتعالى مثل الله في محبتك هذا لا يجوز هؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل يحبون الأنداد كما يحبون الله عز وجل هؤلاء لو كان حبهم لأجل الله ما عادوا أحبته على الإيمان لو كان حبهم لأجل الله ما عادوا أحبته على الإيمان ولما أحبوا سخطه وتجنب محبوبه ومواقع الرضوان فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتاني أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما في إمكاني وكذا تعادي جاهدا أحبابك أين المحبة يا أخ الشيطان ليس العبادة غير توحيد المحبة مع خضوع القلب والأركان والحب نفس وثاقه فيما يحب وبغض ما لا يرتضي بجنان ووفاقه نفس اتباع أمره والقصد وجه الله ذي الإحسان هذا هو الإحسان شرط في قبول السعي فافهمه من القرآن والاتباع بدون شرع رسوله عين المحال وأبطل البطلان، والاتباع بدون شرع رسوله عين المحال وأبطل البطلان، فإذا نبذت كتابه ورسوله وتابعت أمر النفس والشيطان وتخذت أندازًا تحبهم كحب الله كنت مجانب الإيمان. فهؤلاء يجانبون الإيمان ولا يظهر عليهم أثر المحبة التي يدعون. ينطبق هذا الإشراك في المحبة على من أحب رسول الله كحب الله من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كحب الله يكون مشركا في المحب لأنه يجب أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة ليست كمحبة الله قَعْنَاكَ إِنَّمَا تحب الرسول صلى الله عليه وسلم تبعاً لمحبة الله عز وجل لا على أنه نفكر للنا فكيف بمن يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر مما يحبون الله يحبون الرسول أكثر مما يحبون الله هذا إشراق في المحبة لا يجوز بل من الإشراق في المحبة أن ساوية بين محبة الرسول ومحبة الله لا يجوز فكيف إذا قدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة الله رب العالمين وعب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر ممنا يحب الله رب العالمين وهنا يجب أن نعرف الفرق بين المحبة مع الله والمحبة لله كما مر ذكر أقسام المحبة المحبة مع الله أن تجعل غير الله مثله في محبته أو أكثر هذا شرك والمحبة في الله أو لله أو لله هي أن تحب الشيء تابعا لمحبة الله عز وجل تحب الشيء وأن تحب الشخصة تابعا لمحبة الله عز وجل والذي تستفيده من الناحية المسلكية من هذه الآيات أولا في قوله تعالى تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام إذا علمت أن الله سبحانه موصوف بالجلال والتعظيم فإن ذلك يستوجب أن تعظمه وأن تجله وإذا علمت أنه موصوف بالإكرام فإن ذلك يستوجب أن ترجو كرمه وتبتغي فضله وبذلك تعظمه بما يستحقه من التعظيم والتكريم. وأما قوله فاعبده واصطبر لعبادته فالفوائد المسلكية في ذلك هو أن يعبد العبد ربه ويصبر للعباد لا يمل. ولا يكل ولا يتعب ولا ينصب ولا يضجر بل يصبر على العبادة الصبر القرين لقرينه في المبارزة في الجهاد لا يكر مولين الأدبار وأما قوله تعالى هل تعلم له سميا وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد وقوله تعالى فلا تجعل لله أنبادا ففيها تنجيه لله تبارك تعالى والإنسان يشعر في قلبه بأن الله تعالى منزه عن كل نفس أنه لا مثيل له ولا ند له وبهذا يعظم الله رب العالمين حق التعظيم بقدر استطاعته قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أنذاذا من الفوائد المسلكية أنه لا يجوز للإنسان أن يتخذ أحدا من دون الله محبوبا يحبه كمحبة الله فهذه محبة شركية يقال لها المحبة مع الله لا يجوز أن تحب مع الله أحد كائنا من كان وإنما تحب في الله وتحب بالله وتحب لله وأما أن تحب مع الله فهذا هو الشرك بل هذا هو عين الشرك والتوحيد عين التوحيد أن تحب الله تبارك وتعالى محبة خالصة وأن توحد الله رب العالمين في المحبة وأن تأتي بأركان الإيمان ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الآية الخامسة في سياق ما ذكر من الآيات في إثبات الصفات المنفيات عن رب الأرض والسماوات وهي قوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريخ في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبرا وقل الحمد لله هذا إثبات للحمد لله تبارك وتعالى وهو متضمن لإثبات جميع الكمالات التي لا تثبت إلا لمن يستحق الحمد المطلع وقل الحمد لله فالألف واللام في الحمد للاستغراق. فهي مستغرقة لجميع أنواع وألوان الحمد فالحمد كله باستغراق بالشمول كله لله فهو وحده المستحق للحمد المطلع وعليه فما دام مستحقا للحمد المطلق فإن ذلك يتضمن جميع الكمالات التي لا يستحق الحمد المطلق إلا من بلغ غايتها. لأنه ما دام قد استحق الحمد المطلق لاستغراق الحمد له وحده فلا بد أن يكون قد بلغ غاية الكمالات ووصف بجميع الكمالات من الصفات. ومن ينافي كمال الحمد ما يذكر بعض فينافي كمال الحمد اتخاذ الولد واتخاذ الشريك والولي من الذل أي من الفقر والحاج فكل ذلك منافي لما ذكر من استغراق الحمد لله رب العالمين وحده وقل الحمد لله ينافي استحقاقه للحمد كله الذي لم يتخذ ولدا أن يتخذ ولدا وينافيه أن يكون له شريك في الملك وأن يكون له ولي من الذل، فهذا منافل لما ذكر قبل وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا عظمه تعظيما ونزهه تنزيها نزه ربك عن كل صفة نقص لا تليق بكماله وجماله وجلاله وقل الخطاب في مثل هذا إما خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم أو عام لكل من يصح توجيه الخطاب إليه قل يا محمد صلى الله عليه وسلم أو يا من تسمع هذا الخطاب إن كان خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم فهو خاص به بالقصد الأول إذ هو المخاطب بهذا القرآن ابتداء. نزل به جبريل على قلبه صلى الله عليه وسلم فتوجه الخطاب إليه أولا كما يكون الخطاب لجماعة المؤمنين متوجها ارتداء إلى الأصحاب المكرمين ثم لمن يلحق بهم بعد على الإيمان فإن كان خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم فهو خاص به بالقصد الأول وأمته تبع له وإن كان عاما فهو يشمل الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره بالقصد الأول. الحمد لله. وقل الحمد لله. الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم والالف واللام فيها للاستغراق. الف الحمد للاستغراق. وقل الحمد لله. اللام في مثل هذا التركيب للاستحقاق والاختصاص والملك. وقل الحمد. كله باستغراق ألوان الحمد جميعها لله مختصة به مستحق هو لها ومالك لها لجميع صورها فاللام للاستحقاق والاختصاص للاستحقاق لأن الله تعالى يحمد وهو أهل للحمد ومستحق لذلك والاختصاص أن الحمد الذي يحمد الله به ليس الحمد الذي يحمد به غيره فالحمد المطلق لا يكون إلا لله فالحمد الذي لله هو أثمن وعظم وأعم وأشمل من الحمد الذي يكون لغير الله فاللام في قوله تعالى لله للاستحقاق وللاختصاص وللملك لأنه يملك ذلك وحده وقوله الذي لم يتخذ ولدا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا هذا من الصفات السلبي لماذا؟ هل تثبت لمحض النفي عنه؟ يعني لنفي الولد أو نفي اتخاذ الولد فقط لا وإنما لكمال صفاته وكمال غناه عن غيره لأنه لا مثيل له فلو اتخذ الولدا لكان الولد مثله لو كان له ولد لكان محتاجا إلى الولد يساعده ويعينه لو كان له ولد لكان ناقصا لأنه إذا شابهه أحد من خالقه فهذا نقص والله رب العالمين مبرأ من هذا جميعه فنفي هذا عنه تبارك وتعالى أعني اتخاذ الولد في قوله تعالى الذي لم يتخذ ولدا لكمال صفاته وكمال غناه عن غيره جل وعلا لا مثل وقوله تعالى الذي لم يتخذ ولدا يشمل الذكر والأنثى ففيه رد على اليهود والنصارى والمشركين اليهود قالوا لله ولد وعزين ذكر والنصارى قالوا لله ولد والمسيح ذكر أيضا والمشركون قالوا لله ولد الملائكة بنات الله فنفى الله تبارك وتعالى هذا وهذا الذي لم يتخذ ولدا لم يتخذ ولا ناكرة في سياق النفي، فتفيد العموم من ذكر وأنثى من البشر أو من الملائكة أو من الجن مما جعل لله تبارك وتعالى بسعمهم فهذا النفي كما ترى يفيد العموم، أي نكرة في ذلك السياق وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك وهذا معطوف على قوله لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك يعني والذي لم يكن له شريك في الملك لا في الخالق ولا في الملك ولا في التدبير كل ما سوى الله هو مخلوق لله مملوك لله يدبره الله كما يشاء لم يشاركه أحد في ذلك كما قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرات في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شر وما له منهم منظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له فانظر كيف أتى بهذا النفي في هذا السياق قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرات في السماوات ولا في الأرض على سبيل التعيين وما لهم فيهما من شر على سبيل الشيوع لا على سبيل التعيين فيملكون مثقال ذرة معينة في السماوات والأرض ولا على سبيل الشيوع وما لهم فيهما أي في السماوات والأرض من شرق على سبيل الشيوع وما له منهم من ظهير لم يعاونه أحد من هذه المخلوقات في السماوات والأرض وما له منهم من ظهير يعني الذين دعوهم من دون الله تبارك وتعالى لم يعاون الله تبارك وتعالى في هذه السماوات والأرض ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له فتتقطع جميع الأسباب التي يتعلق بها المشركون في آلهته هذه الآلهة المدعاء لا تملك من السماوات والأرض شيئا معينة وليست شريكة لله ولا معينة لله ولا شافعة عند الله تبارك وتعالى إلا بإذنه فيقال تشفع الآلهة المدعاة عند الله بإذنه بإذنه في قوله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له هم عبد المسيح من دون الله تبارك وتعالى وهو يشفع عند الله ولكن لا يشفع عند الله إلا بإذنه هم عبد الملائكة والملائكة تشفى عند الله تبارك وتعالى ولكنها لا تشفى عند الله إلا بإذنك فهذا يتنزل على هذا النحو ويأتي له مزيد بيان إن شاء الله تعالى فتتقطع جميع الأسباب التي يتعلق بها المشركون في آلهته قوله تعالى ولم يكن له ولي من الذل يعني هو سبحانه عزيز ليس بذليل فيحتاج إلى أن يكون له ولي أو وزير أو مشير فلا يحالف أحد ولا يستنصر بأحد سبحانه بل هو الخالق العظيم والرزاق الكريم وهو الذي يدبر أمور الخلائق أجمعين ولم يكن له ولي من الذل لم يكن له ولي لكنه قيد بقوله من الذل ومن هنا للتعليم لأن الله تبارك وتعالى له أولياء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون قال تعالى في الحديث القدسي الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه إلى رب العزة من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب إذن لله أولياء ولكن المنفي في قوله تعالى ولم يكن له ولي من الذل هو الولي من الذل لأن الله تعالى له العزة جميعا فلا يلحقه الذل بوجه من الوجوه لكمال عزته وقوله تعالى وكبره تكبرا يعني كبر ربك تبارك وتعالى تكبيرا بلسانك وجنانك اعتقد في قلبك أن الله أكبر من كل شيء وأن له الكبرياء في السماوات والأرض وكذلك بلسانك تكبره تقول الله أكبر وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم يكبرون كلما علوا نتزا يعني كلما علوا مرتفعا من الأرض كبروا كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا كما روى البخاري ذلك عن جابر رضي الله عنه كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا فإذا علو نجزاً أي مرتفعا وهذا في السفر كبروا يقول الشيخ في تعليل التكبير عند الارتفاع والتسبيح عند الهبوط قال لأن الإنسان إذا على في مكانه قد يشعر في قلبه أنه مستعل على غيره يقول الله أكبر من أجل أن يخفف تلك الغلواء التي شعر بها حين على وارتفع وكانوا إذا هبطوا قالوا سبحان الله لأن النجول شفول فيقول شبحان الله يعني أنزهه عن الشفول الذي أنا الآن فيه فهذا تعليم وقوله تبارك وتعالى تكبيرا مصدر مؤكد يراد به التعظيم وطبره تكبيرا عظيما الذي نستفيده من الناحية المسلكية في هذه الآية الكريمة أن الإنسان يشعر بكمال غنى الله عز وجل عن كل أحد وانفراده بالملك وتمام عزته وسلطانه وحينئذ يعظم الله سبحانه وتعالى لما يستحق أن يعظم به بقدر استطاعته ونستفيد حمد الله تعالى على تنزهه عن العيوب فما يحمد على صفات الكمال إن الله تبارك تعالى علم أن خلقه لا يمكن أن يوفوه من الحمد حقا فحمد نفسه بنفسه فقال الحمد لله رب العالمين فقال جلت قدرته الحمد لله رب العالمين وهذه من أكبر المنال عليه أن الله تبارك وتعالى حمدا نفسه لما علم أن فلقه لا يمكن أن يوفوه حقا من الحمد فحمد نفسه بنفسه فقال جلت قدرته الحمد لله رب العالمين والآية السادسة قوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تنزهه جميع مخلوقاته التي في أرضه وسماواته عن كل نفس وعين يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد اختفران به وحده أي الملك والحمد ليس لغيره منهما شيء وما كان لعباده من الملكيه فهو من عطائه من عطائه تبارك وتعالى وأيضا ليس للعبد أن يتصرف فيه إلا على مقتضى الشريعة فليس ملكا كاملا ولكن لله رب العالمين كمال الملك وله كمال الحمد وتقديم ما حقه التأخير ينفيد الحصر والقصر له الملك أي الملك له وحده ليس لأحد سواه فيه شيء أي على الحقيقة وكذلك الحمد لله رب العالمين وحده أي الحمد المطلق لله وحده وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء يسبح أي ينزه عن كل صفة نقص وعيد سبحها تتعدى بنفسها وتتعدى باللام تتعدى بنفسها لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة تسبحوه وتتعدى باللام وهذا كثير والشيخ في كل الصور المذوقة بهذا تجدها متعدية باللام يسبح لله تتعدى بنفسها أيضا يسبح الله يسبح الله ما في السماوات وما في الأرض في غير القرآن فتتعدى بنفسها وتتعدى أيضا بالله معنى تتعدى يعني تخرج من عدم احتياجها إلى مفعول إلى نصبها لمفعول أو مفعولين أو ثلاثة مفعيل اللاجم والمتعد اللازم الفعل اللازم الذي يلزم فاعلة لا يتعدى والفعل المتعدي الذي يتعدى فاعله. فينصب مفعولا أو مفعولين أو ثلاثة مفاعيع قال العلماء إذا أريد مجرد الفعل إذا أريد مجرد الفعل تعدد بنفسها تسبحوه أي تقول سبحان الله سبحان الله تسبحوه وإذا أريد بيان القصد والإخلاص تعدد باللام يسبح لله أي سبحوا إخلاصا لله واستحقاقا فهذا بيان للقصد والمراد لماذا يسبحون الله يعني عندما تأتي باللام فيقول يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض فهذا بيان للقصد بيان للإخلاص في القصد وبيان للمراد والإخلاص فيه ولذلك تعدد باللام يسبحوا لله يعني يسبحوا إخلاصا لله والاستحقاق وأما إذا جاءت متعدية بنفسها تسبحوه يعني تقول سبحان الله سبحان الله فاللام هنا تبين كمال الإرادة من الفاعل وكمال الاستحقاق من المسبح وهو الله قوله ما في السماوات وما في الأرض عام يشمل كل شيء، لكن التسبيح نوعان: تسبيح بلسان المقال وتسبيح بلسان الحال. أما التسبيح بلسان الحال فهو عام، وإن من شيء إلا يسبح بحمده قال الشيخ وهذا اختيار، أن هنالك من يختار أن التسبيح في قوله تعالى وإمّا شيء إلا يسبح بحمده إنما هو بلسان المقال. قال والدليل قوله تبارك وتعالى بعده لكن لا تفقهون تسبيحه فلو كان بلسان الحال فهذا قد فقهنا علمنا لما قال بعد ولكن لا تفقهون تسبيحه وإلا ما دل الحال على التسبيح والحال دار وهذا اختيار الشيخ محمد خليل هراس رحمة الله عليه قال الشيخ محمد ابن الصالح العثيمين رحمه الله تعالى في شرح التسبيح نوعان تسبيح بلسان المقال وتسبيح بلسان الحال أما التسبيح بلسان الحال فهو عام وإن من شيء إلا يسبح بحمد وأما التسبيح بلسان المقال فهو عام كذلك لكن يخرج منه الكافر فإن الكافر لم يسبح الله بلسانه ولهذا يقول تعالى سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يصفون فهم لم يسبحوا الله تعالى لأنهم أشركوا به ووصفوا ربهم تبارك وتعالى العلي الأعلى بما لا يليق به فهذا اختيار الشيخ رحمه الله تعالى فالتصريح بلسان الحال يعني أن حال كل شيء في السماوات والأرض تدل على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن العبر وعن النقص حتى الكافر إذا تأملت حاله وجدتها تدل على تنزه الله تعالى عن النقص والعجل في خلقته وفي توصيل الرزق إليه وفي صبره تبارك وتعالى عليه وحلمه عليه وهو يكثر بربه ويجعل له ندا وهو خلقه وهو يرجخه فهذا كله بلسان الحال تسبيح لذي الجلال وأما التسبيح باللسان المقال فيعني أن يقول سبحان الله وقوله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذه الصفات الأخيرة صفات ثبوتية وقد مر ذكر معناها فيما ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله في الآيات التي تدل على الصفات الثبوتية لذي الجلال سبحانه وتعالى لكن يسبح لله صفة سلبية لأن معناها تنزيهه عما لا يليق به فهي كما ترى يسبح لله لا نفي فيها كما ترى ولكن المعنى تنزيه الله تبارك وتعالى عن جميع النقائص فكأن المعنى نفي النقص عنه جل وعلا وتنزيهه عن كل نقص فمن حيث المعنى تكون صفة سلبي يسبح لله يقول لك هذه صفة سلبية أم صفة ثبوتية تقول هذه صفة سلبية لأن معناها تنزيهه تعالى عما لا يريقب هذا نفي نفي لكل وجوه النقص عن جيل جلال والإكرام سبحانه وتعالى فتكون سلبية من حيث المعنى كما ترى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 لا تستعمل إلا لله تعالى ولا تستعمل لله تعالى إلا بلفظ الماضي تبارك تبارك لله وحده وبلفظ الماضي ومعنى تبارك من البركة وهي دوام الخير وكثرته ولكن لا يلزم من تلك الزيادة سبق النقص لأن الزيادة تدل على سبق نقص لأنه مهما زاد الشيء شيئا فقد كان ناقصا قبل زيادة مع الله عندما تقول تبارك الذي نزل الفرقان على عبده هذه صفة لله هاول. تبارك الذي نزل الفرقان تبارك اسمه صفة للسم هنا تبارك من العلو علو القهر وعلو الذات فمعنى البركة دوام الخير وكثرة لا يلزم من تلك الزيادة سبق النقص فإن المراد تجدد الكمالات الاختيارية التابعة لمشيئته تعالى وقدرته فإنها تتجدد على وقت الحكم وفسر بعضهم التبارك بالثبات وعدم التغير ومنه البركة لثبوت مائها هذا بعيد عن ما نحن فيه هذا بعيد تبارك الذي نزل وأتى بالتشديد نزل لإفادة التدرج في التنزيل في النزول تبارك الذي نزل الفرقان القرآن سمي فرقانا لأنه يفرق بين الحق والباطل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا تعالى وتعاضر الذي نزل الفرقان على عبده الذي نزله الله الفرقان القرآن يفلق بين الحق والباطل والمسلم والكافر والبر والفاجر والضار والنافع وغير ذلك مما فيه الفرقان فكله فرقان على عبده محمد صلى الله عليه وسلم ووصفه بالعبودية في مقام التحدث عن تنزيل القرآن عليه وهذا المقام من أشرف مقامات النبي صلى الله عليه وسلم مقام التنزل فنزل القرآن عليه وصفه بالعبودية كما وصفه تعالى بالعبودية في مقام تنزيل القرآن عليه هنا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتابة وصفه بالعبودية في مقام الدفاع عنه والتحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ووصفه بالعبودية في مقام تكليمه بالمعراض سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وكما قال تعالى في الوحي في سورة النجم فأوحى إلى عبده ما أوحى مما يدل على أن وصف الإنسان بالعبودية لله يعد كمان لأن مقام العبودية لا يفارق سالتا في بدء ولا في أوساط سلوكه ولا في منتهى ولا في منتهى ولذلك وصف الله به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مقامات الانتهاء في مقامات تنزل القرآن العظيم على قلبه الشريف وفي مقام التحدي وفي مقام الإسراء به وفي مقام الوحي إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن العبودية لله حقيقة الحرية وحقيقة العزة فمن لم يتعبد لله كان لغير الله قال ابن القيم رحمه الله تعالى هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان الرق الذي خلقوا له هو عبادة الله عز وجل وبلوا برق النفس والشيطان صاروا أرقاء لنفوسهم أرقاء لشياطينهم فما من إنسان يفر من عبودية الله إلا وقع في عبودية هواه وعبودية شيطانه من دون الله قال تعالى فرأيت من اتَّقَى إِلَاهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى لِيَكُونَ لِلْعَالِمِينَ نَذِيرًا أي مُلْبِرًا من الإنذار أو من الإعلام بأسباب المفافة فالإنذار والإعلام بأسباب المفافة والنذير والملبر هو من يعلم بالشيء مع التخويف وضده البشير والمبشر وهو من يخبرك بما يسرك ليكون للعالمين نذيرا ألم للتعليم ليكون، والضمير في ليكون عائد على النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أقرب مذكور يعني الله تعالى قال لتنذر به وقالت تعالى لانذركم به ومن بلغ فالمنذر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قد يقال إن الضمير يعود على المنزل تبارك الذي نزل الفرقان، فيعود الضمير في قوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا يعود إلى الفرقان فقال الشيخ إن الضمير هنا عائد على النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ قال هو أقرب مذكور وهذا وحده لا يكفي في الاستدلال ولذلك أتى الشيخ رحمه الله تعالى بما هو قطع في موطن النزاع فقال قال الله تعالى لتنذر به فالذي ينذر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه ينذر بالقرآن العظيم لتنذر به وكذلك قال تعالى لانذركم به أي بالقرآن العظيم ومن, بلغ يعني ومن بلغه القرآن العظيم فهو ينذر به فالمنذر الرسول عليه الصلاة والسلام للعالمين يشمل الجن والإنس وهذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم أخرج البخاري ومسلم عن جابر يرفعه عند النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي يبعث إلى قومه خاصه وبعث إلى الناس عامة وهذا لفظ البخاري رحمه الله فهذا من خصوصيات رسول الله ليكون للعالمين نذيرا إنسا وجن الذي له ملك السماوات والأرض دون غيره ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك صفة سلبيه لكماله تبارك وتعالى في صفاته وذاته وأفعاله وخلق كل شيء فقدره تقديرا فقدر كل شيء مما خلق من الآجال والأرزاء والسعادة والشقاوة وهيأ كل شيء لما يصلح له وخلق كل شيء فقدره تقديرا الخلق الإيجاد على وجه معين والتقدير بمعنى التسوير أو بمعنى الخضاء في الأزل والأول أصح يعني بمعنى التسوير ويدل لذلك قوله تعالى الذي خلق فسوى وخلق كل شيء فقدره تقديرا التقدير هنا التسوير تكون الآية على الترتيب الذكري والمعنوي على الأول وعلى الثاني تكون الآية على الترتيب الذكري قال لا من هذه الآيات من الناحية المسلكين أنه يجب علينا أن نعرف عظمة الله عز وجل وننزه الله عن كل نقص وإذا علمنا ذلك ازددنا محبة لربنا تبارك وتعالى وازددنا له تعظيما من آية الفرقان نستفيد بيان هذا القرآن العظيم وأنه مرجع العباد وأن الإنسان إذا أراد أن تتبين له الأمور فليرجع إلى القرآن لأن الله سماه فرقانا فلو رجع رجوعا صحيحا إلى كتاب الله تبارك وتعالى لوجد لو فصل النزاع أن الله رب العالمين سماه فرقانا نزل الفرقان على عبده لست أيضا من الناحية المسلكية التربوية أن تتأكد وتزداد محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان عبدا لله قائما بإبلاغ رسالة عن الله وإنذار الخلق لمحظي طوعة الله تبارك وتعالى ومن أجل عبادة الله تبارك وتعالى ونستفيد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل فلا نصدق بأي دعوة النبوة من بعده لقوله للعالمين ولو كان بعده رسول لكان تنتهي رسالته بهذا الرسول ولا كانت للعالمين كله لأنه كلما جاء رسول نسخ شريعة من سبق ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده قال ربنا تبارك وتعالى للعالمين نذيرا فلو كان بعده رسول لكان هذا الرسول الذي يأتي بعد ناسخا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن ليس شيء من ذلك يقول لأنه لا نبي بعده صلى الله عليه على آله وسلم فرسالته صلى الله عليه وسلم للعالمين إنسا وجنا نسأل الله رب العالمين أن يمسكنا كتابه وأن يقيمنا على صراطه المستقيم وأن يجعلنا من أكباع نبيه الأمين الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين